ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا مِنْ قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون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 وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمِن لَّذِهِ فَنَافِعُونَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمْ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمْ ما لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّ لََحْنُ نُحي وَنُميتُ وَونَحْنُ الواارثون وَلَقد عَِمن الْ المُسْتَقدمِينَ مِنْكُمْ وَلَقدَد عَِمن الْ المُسْتَخِرين وَإَِّ رَبكَهُ يَحْشُرهُم إهُ حَكيم عَليم.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 قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين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 فَلَمَّا جَاءَ آلَ نُوحٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكِرُونَ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كانوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ آدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين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 العمرك إهُ لَ فيِي سَكرَْةمْ يَععملَون فأَقَدهُم الصيحَة مشقين فجعلنا عَهَا سَافِها وَأَنطرَرناَا عَلَهِم فجارَةَ مِن سِجيل إ فيِيذَِكَ لآيات للمتَوسمين وَإِه لَ بسَب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 كماَاأَزَلنا على المُقتَسمين الذيينَ جعل القُرآن عضين فوربَبِّكَ لا نَنسْألَّهُم أأَجمعَعين أَمَّ كانوا يعملون فَصْع بِماَا تُؤمر وَآالِضَان المُشكين إ كَفَنكَ المُسْحزين الذيينَ يجعلونَ مَا اللهِ إ هن آ آخرَ فَسَوْفَ يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 أفمن يخلق كمن لا يَخْلُقُ أفلا تذكرون وَإِن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون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 فَخَروا عَلَيْهِم السَّقُفُمِ فَوْوقهم وأأَتهُم العذاابُ منِنْ حيث لا يَشرون ثمُم يعمَ القياامَةِ يُخْذهم وَيقول أين شرركاء الذيذين كُنتُم أين شُرركائ الذيين كُُم تُشقُونَ فيِيهم.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 جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كَذكَ يَجز اللههُ المُتَّبين الذيينَ تَتووفَّهُ الملاائكَةُ طيبين يقولون سلام عَليكم يقولونَ سسلام لَكُ مدُخُلُ الجَّةَ بما كُُم تعملون هل يَظرون إلاا أن تَأتَهُم الملاائكَةُأَ يأت أمر رّك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 لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون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 اليمين والالشمااءل عن المين والالشماء إ سُجدد لللهه وَهُم دخِون ولله يسجد ما في السماوات وما فِي الأرض من دابة والملائكة, والملائكة وهم لا يستكبرون يَخَافُونَ ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون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 ليكون ليكفروا بما اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون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 ليرزقه على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء اف الله يجحدون والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنينا وحسدا ورزقكم من الطيبات اف في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 وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم شَرَابًا لِّتَقِيَكُمُ الْحَرَّ شَرَابًا لِّتَقِيَكُم بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثم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 فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون <تصفيق> الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله جرناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليه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 لَن يَكُونَ دَخَلٌ بَيْنَكُمْ أَن تَكُونُوا أُمَّةً هِيَ أَرْذَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَعْلَمُكُمُ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 ارهم لا يعلمون قل انزلوا روح القدس من ربك بالحق ليثبتا الذين امنوا هدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر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 فَسَالَ الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فاخذهم العذاب وهم رامون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 فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 وَأَلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ آمَنُوا الشُّؤَى بِجَنَّاتٍ ثُمَّ أَتَبُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ إِن إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ